قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَيْرًا إِلْعَلْمَ وَاتَّتَ فِي الْخُرْمَى وَمَنْ يَقْتَلِفْ حَسَنَةً إن الله غفور شكور هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسكنوا Mmm. -hmm.